وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم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 وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء جعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميد وَظِلٍّ مِّن يَحْمُ امْ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا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 ولقد علمتم نشأة الأولا فلو لا تذكرون أفرأيتم ما تحثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشأ لجعلناه حطاما لجعلناه حطاما فضلتم تفكهون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 فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم له تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أف بهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلو لا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ يتضرون ونحن أقرب إليه منكم.